ابو البيدق لي لي هو بك هو بك. يا ما بكى بن أحضاني ومت ماك يا ما أنا كنت أشكي ترحم أسايا وكنت أحكي تفهم لغايا تفهم لغايا دي خفت الاشقال عني انت السمير بين Uh oh, I didn't know. I کافر فی لاش گناه نیست سیر